ضال ولو شاء لهداكم اجمعين هو الذي انزل من السماء ماء لكم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 فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ يَهْدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هم يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ والذين يدعون من دون الله لا يدعون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 انزل ربك قالوا اساطير الاولين ليحملوا اوزارهم كاملتين يوم القيامه يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قدرهم فاتى الله بنيان لهم من القواعد فاتى الله بنيان لهم من القواعد فخور عليهم السقط من فوقهم اتاهم العالم من حيث لا يشعرون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 فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فدخلوا أبواب لَا خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَا أَنزَلَ رَبُّكَ فَقالُوا خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا ja yeah.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 نام من ذوره شيء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 وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إلى أردون الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنجوع انهم في الدنيا حسنه ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين الصبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفامنا لأجر الآخرة أكبر لَادِيْرَمَكْرُ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ يَأْتِي يَوْمَ الْعَذَابِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَتَأْخُذُهُمْ بِمُعْجِزَةٍ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ بِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ عَلَى الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ سجد <سؤال> <سؤال> وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين وعصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئُرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ قُلِ اللَّه إِلَهُكُمْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ ما يشتهون والى بشر احدهم بالان تضل وجهه مسودا وهو كضيم يتوارى من القوم من سوء ما مشرب ايمسكه علاه من ام يدس في التراب الا شان لا يحكمون للذين لا يؤمنون بالاخر اتلوا السوء ولله المثل الاعلى ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من ذنب ولكن يؤخرهم الى اجر مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنات لا جرم أن لهم النار وأن مُفْرِطُونَ تَلَّا إِلَهَ قَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمْ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ اليوم. الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً هذه الارض بعد موتها ان في ذلك لآيه لقوم يسمعون وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبن خالص لذنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان في ذلك لايه لقوم يعقلون واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرجون ثم كرم من كل سمى وَاتِّفَسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 اسب بنعمه الله يجحدون والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنينا وحفدا ورزقكم من الطيبات يفسب الباطل يؤمنون بنعمه الله هم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 هل يستمعون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين احدهما بك ملا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجه لا ياتي بخير الَّذِي اسْتَوَىٰ عَلَىٰ عَرْشِهِ وَمَن يَأْمُرْ بِالْعَدْلِ فَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحٍ فِي الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتلقا عن إلهين والله جعل لكم مما صلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر سرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون ويوم اتُمن كل امه شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعطون واذا راى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون واذا راى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك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 شهيدا ويوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء للقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبضي يعظكم لعلكم تنكرون وأوفوا بعهد الله إذا عزيزون تُقضى الأيمان بعد توكيدها ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون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 يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَا تُسْأَلُ عَمَّا كُنْتَ تَعْمَلُونَ ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم من بعد سبوطها وتذوقوا السوء وتذوقوا السوء بما صدفتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله خير لكم ان كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 هُوَ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ طَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ نزله روح القنس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر رسال الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا رسال عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب بل الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون ان كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرع الكفر صدر ولكن من شرع الكفر صدر فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانهم استحبوا الحياه الدنيا على الاخره وان الله لا يهدي القوم الكافرين اولئك الذين فَعَلَّلَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ خاسرون لا جرم انهم في الاخرههم الخاسرون ثم ان رب الذين هاجروا من بعد ما خوتن ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قريه كانت فَإِنَّ تَيَمَّىٰ يأتِيها رِزْقُها غَدًا يَأتِيها رِزْقُها رَدًّا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ضَامُونَ فَكُنُوا مِنْ واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم إِتَّخَذُوا آلِهَةً وَنَحْنُ الْخِنْسِ وَمَا يُهَلَّلُ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ الْطَّاغُ غَيْرُ بَابٍ وَلَا عَالٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَ عذاب اليم وعلى الذين هادوا حظمنا ما قصصنا عليك من قبل ولا ضللناهم ولكن كانوا انفسهم يضلون ثم ان ربك لذي للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور كان امة قانتا لله قالتا لله خليفا صلىنا ومشتكين شاكرا لانعمه لتباهه وهداه الى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنه وانه في الاخره من الصالحين ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم خليفا وما كان من المشركين انما جاء الى الثابت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين وان عاقبت فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا ينصرت له وخير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله واصبر وما صبرك الا بالله